وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يفرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن